جاءوا بالافك عصبه منكم لا تَحْسَبُهُ من لولا إذ سمعتم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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم مَا فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بالساناتكم وتقولون بافواهكم وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٍ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمَّا يَكُونُ لَنَا مَا يَكُونُ لَنَا, أن نتكلم ما يكون لنا كلم بهذا سبحانك هذا ذو عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا لمثله أبدا إن كنتم ويبين الله لكم والله عليم حكيم